Let me learn Miss me بسم الله ما نزل وحي بكل هو الله هو احد او ما قسم من لم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ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 a <laughs> بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من خل الناس الذين يوسوس في صدور الناس من الجنة Bye. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم يُلْخِنَّاسَ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ